بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كوبي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وراق حديل متى اسام و كنا نمرا فودن كوبي كما ورى الانصار اته مدينه كاني مكغلن وحيله تساني وجيت كوبي جلبتي رسول ربيتي والغو بربادن سن رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولغت انساني كان انسان گڈو برباد مال في جنان بين لميوني بين لما دوله مسلمه يوها دوله امه اسلاميه ابچو يرون سي بحيچو اكثر رسول ربي صلى الله عليه وسلم نموت المراسة <سؤال> والرشم تما يقاتل بعثنا كنر قننمون فينه نمهندق النمو بربعدن تربعدن منكاشن تمن كنا مالي في جنن توت لفتجن جسجرا جراوان تاته أوسي في كدرجة جرين جرقدو لمن كنا كيسير راجته جلوس كباية تيجدوها نجرا ها لمرة تجبوث جرقدو تنات ليدو يعني yotutti tunni murtiiyooka seeera rasul rabbii kaayatan kanrrattika wali hin gall taatee Ali manatum fakkaatti jechu rasulli odoo wali galteen hunda umamin hummin asiiiqaali mad hin deeun Ee ga kani hammo Raul rabbi mu bandni kuni ittiigaqa mummaa dirka إسان كيسنا رسول <سؤال> ربي اتش جراتو ج بجر مدينه ور مدينه انا كيس يو كان توت مدينه يو كشانتابا وقت رباته انا كيسانم غولي قلتسن كيسنج رينم دي چوندب ربي هند اسانيتو والقبني والقنمتي <سؤال> ودنين والغير ولين تاانيتن حسن هند إساني وار رسول رب ديجت لهنا وافقن إيجا نيك إقبالن كرا هندان فنان نجتشا إساني إلها هو رسول ربي هند إساني تو يو تقطق رسول ربي بين لمبطن حركة إسات حركة إساني كبدا جت شو مرت ربع يا رسول رب صلى الله عليه وسلم مرت كن الليل وفما وفيتي هو بشو أك قلب الإساني ترمآني ناقود نوبا أكامت أمتها قنقه أمتها شانتما أمتها ترباتما أكا نمو مجاوة يرو يرو زحمار. تزحبها ماكا قندتك قول أي رو سليتي أكامت كنمو مجاوة ودون من نتقوار مكا كان الراهن بينه والقبو الإساني أكامت أرقما دردرسو رسول ربي صلى الله عليه وسلم بين لنا إساني هل كان هجّي هل كان قرني صدف في الهجرة له في لدن ما في الجنة هل كان قرسي ذي خنافر للحجاج وثا ترى بين إساني دكان ويا قرني لم مفاد دكان ودوه قريشي والرسول ربي جرقنا وللقيان جئتا قريشي كأقيد تتاتي أما النفعته جلا دبرا جئتو هل قنصو القياني أجتمان دبرا بي رسول ربي إدانا وللقياني جدا وجرعتين دبرا جئتو ودما قرقهم اللي تتاتي جرقنا لقبونه مالك قريشي كنار هل قنصو القياني سدف فلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما فى رسول <سؤال> ربي يرو والغيتي <سؤال> كانا حلقا ولكا ما لي في جنان هدو النما حلقا ولكا كانا هرقا واررماكا آداي ساني حلقا ولكا مرقا آخر نما بودا آنو ساة سجل يو كان أكب يكينة ساة سدي وكا ساة أفوها كانا Wanikana makauanmo, rumahalkani, saa sadele biykeenna katikaoutuma. Garage punammo, saa saa sadele jettun puni, hettun saa apur, saa, shan صدفة رسول صلى الله عليه وسلم بوطان نسان فلتان جره كان اوالقه فبقفة قوتي ايسا جنن اكبا بقجره مخانا را غرامرقات قدتي اتش غارة جلتت فلتان بقفة قوة راقل نمتق قو وقجاجا را اتش نجره كانان كاناف اتش رسول ربي أفرفها رسولي صلى الله عليه وسلم مسلم توتمن كان جيرا نما تقلت منه نما سلملي إن رئيس المرأ أمني إساني تمنجرس دين كني رسول رسولي ربي والقيم كناف بقى قدارا رسول وان المسلمتوت اتهمانهم وابنهم ومسلمتوت شاكوه ودوه انتهين دبي ايسا قد وداف سري قد وداف نمني دبي كانان والترى الراهن قامني ماركو هذا ورسجي الرسول ربي صلى الله عليه وسلم اتهمان سني توقو ابيراء عباسي أجائبا يروس نجة عباسي من المشركة رسول الله ربي قروا اجمعا كلمة فى أبو بقر قصدفى علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين عباسي هم علي اجمعا ما أبي بكر إسلاما مسلما عليه الله مسلمة جنة عباسي هم علي اجمعا رسول ربي عباسي هم كن والبيت كان كيسا هاتعو فغل رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في عليه أمو نانو حاتو يتنيفق الرسول ربي عباسو تتوجيه انتاءه أبي بكر في عليه أمو نانو سنتو يتن كرا جارة كان الرتي سينسي سخندا إيه قنججو هاو القنمتين هاو القهين سيجراكو لي هالا جارين ججج بمفججة أكدت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم شنفع ورئ أن سارخون الله حاقعرو تمني فيه إسأوا الجنة من البلا مقددمي شن تجرا مشركين غوجود نانو سني كيسا رئيس ميساني ميساني من إساني وقادرة عن إساني الله عبد الله من أبى من سلولي. كأيغا كان آقاه مدينة رسولي قال النماء ما تدري المنافقاته ربي سقو بيس سني كان أفئيقاً نو بدا ولو قبل نتو مسرطوني كأب المالك رضي الله تعالى وارضا تقو ورّى شاركاتي قاعد يمكني أقبالا متى كان الردّي هالكنساً إرّا هنا جدّي أفرّى نمو باكّ مقوبة أفرّى رهي جدّي رفني رفني ويتا هالكنس حركي سدفّا إرّا دبري سعان أخرى جدّي سوتاً باكّة كيف كاني بأن رسول ربنا يتبع لجنة سوطة للكانة أَقُومُ أدرين لكاتين ونطعت ترتدين ركنيتين يانيتين لجنة تقو تقو ياني جنة وقال ملمان حقا هند كينا بقى تقو بوتاسل وقيت كينا مرته سا تین گہی دفن اباسی قبتنی رضی اللہ عنہ ابو بکر و علی گارہ کنا یوکانی نان نو اسان اتوال گوہدان کنا کرافن سہوند رڑا رسول وسلم حال کنا ولگہیں جلکبم تھے ولگہیں دچی دنیا خارطا كا ينجو كارطا كا يتا هاتيك وانت وانت ما قنا بو بالله ان اسلاما هند كي نال بوتي نغافچو مال <سؤال> كجدو يرو كانا ادون ربي اسدرن ويتا والغين حغنغل دي الدو رسول في جدو امه مدينه الرفتي تاسفم اسجر ادون ربي ابي جهلفه وليد فاه ابن إنسان أنتوني. والجاهي الإنسان جور أنتوني. والجاهي كم تور أبو جهل فعن هو كتين من من هند جرى قناه تو غفل رجلال هند جرى قناه تو غفل رجلال تكون ما والغير رسول ربك انك قد غي هند سبحان الله انا كل حال سيناي تفتتي حاجه تجي سمتي ربك يا ثنا والسلام عليكم الله وبركاته